112. والله بما تعملون بصير 113. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 114. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 115. والله عليم بذات الصدور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 والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بل لا وربي لن تبعثن ثم لننبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا